وَسِيبُ مِيبُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ باخع كأن لا يكونوا مؤمنين إن شأن ننذل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدف إن 7. 8. 9. 10. 11. 12. يا فرعون فقول لا اننا رسول رب العالمين ان ارسل One